بسم الله الرحمن الرحيم أَلِفْ لَمِّمْ صَارِ كتاب أ ن ز ل إ ل ي ك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أ ن ز ل إ ل ي ك م من ر ب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 私たちは私た ا إ 思いを込めて思い出すことは何でもありません。 フ ل ن س َ ل ن الذين أ ُ ر س ل إ ل ي ه م و ل ن س َ ل ن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين َلْوَزْنُ الْحَقِّ ثَقُلَتْ يَوْمَئِذِنِ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ فَمَنْ ا「この世を知るこ ن はできない」 私 ا ちはこの世を去ることに夢をかなえずともに生きていることに ا をかなえずともに生きていることに夢をかなえずとも م 生き ك موسوعه النابلسي للعلوم الاسلاميه ش َلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ لِآدَمَ إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ اسْجُدُوا فَسَجَدُوا صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ ثُمَّ السَّاجِدِينَ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 قال انك من المنظرين ُِ قال فبما أ غ و ي ت ن ي لاقعدن لهم صراطك المستقيم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 قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لام لان جهنم منكم أ ج م ع ي ن ويا ادم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 ربكما عن هذه الشجره إ ل ا ان تكونا ملكين او تكونا من الخالدين وقاسمهما اني لكما لمن الناصحين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 و だろう ا らば ا らばならばならばならばならばならばならばならばならばならばならばならばならばならばならば ا らばならばならばならばな 愛情 ن 愛する ا とはあるんです。 بطو بعضكم لبعض عدو ولكم في الارض مستقر ومتاع إ ل ى حين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 ذلك من の宗教の宗教の宗 ل の ل 教の宗教の宗教の宗教 私の手を借りてく كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما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 واذا فعلوا فاحشه قالوا وجدنا عليها اباءنا والله امرنا بها قل ان الله لا يامر بالفحشاء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 واقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بداكم تعودون فريقا ه د ا وفريقا حق عليه من قالوا ا ه ا الناس انه اتخذ الشياطين اولياء من دون الله ويحسبون انهم مهتدون 「やはりねえ إنه لا يحب المسرفين. قل من حرم زينه الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آ م ن و ا في الحياه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 マーレムユンジル به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل ُ م أ َ ج ل فإذا جاء لا ساعة ولا جلهم يستأخرون يستقدمون منكم يقص م و س و ع ي ا م ن ا ت ق ى و أ ص ل ح ف ل ا خوف ع ل ي م و ل ا ه م يحزنون و الاسلاميه ذ ذ ي ن ك ب و بآياتنا و ك ب ر و ا عن هؤلاءك اصحاب النير هم فيها خالدون فمن أ ظ ل م ممن افتر على الله كذبا أ و كذب ب آ ي ا ت ه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 ファンの方々は何故かのこと ن 何故かのことは何故かのことは何故かのことは何故かのこと و 何故かのことは何故かのことは何故かのことは何故かの ن と ا 何故かのことは何故かのこ 「あな ل はあなたの声をかけた」 تا َِ ذ َ ا داركوا َُ فيها َ جميعا َِ قالت ََْ أ ُ خ ْ ر ِ ه ُ م ْ ل ِ أ ُ و ل َ ا ه ُ م ْ ربنا َََ هؤلاء ََِ يضلونا َُ فاتهم َِْ عذابا ضعفا من َِ النذر 「こ ولكن لا تعلمون، وقالت。」 私たちはね تكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنه ة وَلَا يَدْخُلُونَ ل ا ن ج حتى يلج الجمل في سم الخياط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 ونودوا انت الكم الجنه اوردتموها بما كنتم تعملون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 كافرون وبينهما حجاب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 و であーずっと言うことを言うことを言うことを ع うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを و م ا كنتم ت س ت ك ب ن أ ه ؤ ل ا ء الله ذ ي ن أقسمتم ا ي ا ل ح م ن ى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 変なことはあるんですが、今日は م なことはあるんで ل が、今日は変なことはあ ل んですが、今日は変なことはある ف ر ي ن الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا و غ ر ت ه م ا ل ح ي ا ة الدنيا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 ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمه لقوم يؤمنون هل ينظرون الا تاويله يوم ياتي تاويله يقول الذين نسوه من قبل قَدْ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 وهو الذي يرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته حتى اذا اقل السحاب ثقالا سقناه لبلد ميت فانزلنا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 من إ ل ه غيره أ ف ل ا تتكون قال الملا الذين كفروا من قومه انا لنريك في سفاهه وانا لنظنك من الكاذبين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 ف ذ ر و ه ا تأكل في أرض في الله و ل ا ت م س و ه ا ب س و ء فيأخذكم ع ذ ا ب أ ل ي م واذكروا إ اجعلكم خلفاء من بعد عاد وبواكم في الارض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آ ل ا ء الله ولا تعثوا في ا ل أ ر ض مفسدين قال ا ل م ل أ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آ م ن منهم أ ت ع ل م و ن أ ن صالحا 私は思うべきことは何も知らないことは何も知らないことは何も知 كافرون. فعقوا الناقه وعتوا عن امر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا ذ ان كنت من المرسلين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 あの時点 كم ل た أ ت ه و ن الرجال ش から ة من う و ن النساء بل أنتم قوم مسرفون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 فانجيناه واهله ان امراته كانت من الغابرين وامطغنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبه المجرمين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 ذكروا كنتم فكثركم كيف وانظروا قليلا إذ وا وا كان عاقبة المفسدين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 「あなたは何を言うかわからない」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 私の言葉 ل 聞いてみてください。 ل ض قالوا ع م ي ض ر ن ثم نحن ل ح ن نحن نحن نحن نحن نحن نحن ن ق ن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن سراء ف أ خ ذ ن ا ه م بغته وهم لا يشعرون ولو أ ن أ ه ل القران て قول فتحنا عليهم بركات من السماء و ا ل أ ر ض ولكن كذبوا ول ف أ خ ذ ن ا ه م بما كانوا يكسبون أ ف أ م ن أ ه ل ا ل ق ر ا أ ن ياتيهم باسنا بياتا وهم نائمون أ و أ م ي ن أ ه ل القران ياتيهم باسنا ضحى وهم يلعبون القوم الخاسرون أولم ي きましょう」 「なんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんで ا んでなんでなんでなんでなんで م んでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなん ع なん تلك القران قص عليك من انبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل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 私の思い出は何故か م かっ ب いないの ر すが何故か分か إ ていないのですが何故か分か ت ていないのですが بهاء كنت من الصادقين فالقى عصاه فاذا هي ثعبان مبين ونزع يده فاذا هي بيضاء للناظرين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 َجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ كُنَّا نَحْنُ ا إن ل ْたَ ا, ن ن ال ال إ ل ِ ب ِ ي ن َ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ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 فلما القوا سحروا اعين النيس واسترهبوا هم وجاءوا بسحر عظيم واوحينا الى موسى ان الق عصاك فاذا هي تلقوا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 私たちは今日はこの世を変えようとしているのですが今日はこの世を変えようとしているのですが今日はこの世を変え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 وما تنقم منا إ ل ا َ ن آ م ن ا ب آ ي ب ت ب ا ت ربنا لما جاءتنا ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين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 وانا فوقهم قاهرون قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبه للمتقين قالوا اوذينا من قبل انت اتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أ ن يهلك عدوكم ويستخلفكم في ا ل أ ر ض فينظر كيف تعملون ولقد اخذنا ال فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون فاذا جاءتهم الحسنه قالوا لنا هذه 「あらえんま طائرهم عند الله ولكن اكثرهم لا يعلمون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 والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا, فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين 私は思う存在です。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 بك الحسنى على بني اسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون وجاوزنا ببني اسرائيل البحر ف أ ت و ا على قوم يعكفون على أ ص ن ا م لهم قالوا يا موسى اجعلنا إ ل ه ا كما لهم آ ل ه ة قال إ ن ك م قوم تجهلون إن هؤلاء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 وفي ذالكم بلاء من ربكم عظيم ووعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتمميقات رب ك به اربعين ليله وقال موسى لاخيه هارون اخلفني في قومي واصلح ولا تتبع سبيل المفسدين わが家のお姉さんはあなたのお姉さんはあなたのお姉さんはあなたのお姉さんはあ ن たのお姉さんはあなたのお姉さんはあな ن のお姉 ر إ ل ى الجبل ف إ ن استقر مكانه فسوف تريني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا و خ ر م و سيصعقا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 فساكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاه والذين هم باياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي ا ل أ م ي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراه و ا ل إ ن ج ي ل ي أ م ر ه م بالمعروف وينهاهم عن المنكر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 أَيُّهَا إِنِّي إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي يُحْيِي ي اللَّهِ لَهُ هُوَ النَّاسُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لاَ رَسُولُ مُلْكُ إِلَّا م ِ ي ت は」ま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 وبه يعدلون وقطعناه مثنتي عشره اسباطا امما واوحينا الى موسى اذ استسقاه قومه ان اضرب بعصاك الحجر فانبدست منه اثنتا عشره عينا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 واذ َْ قيل َ لهم َُ اسكنوا ُْ هذه ِِ القريه ََْ ة وكلوا َُُ منها َِْ حيث َُْ شئتم ُْْ وقولوا َُ حطتم ِ وادخلوا َُُ الباب ََْ سجدا ًَُّ نغفر َْ لكم َُْ خطاياكم ََُْ سنزيد ََُِ المحسنين َُِِْْ فبدل ََََّ الذين ََِّ ظلموا ََُ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 حيتانهم إذ يَعْدُونَ فِي اذ إ تاتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تاتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون واذ قالت امه منهم لمتعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا قالوا م ع ذ ر ة إ ل ى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا 私の思い出を忘れずに何度も言っていないことがあって。 ف َ ل َ م َّ اعتوا ََ عمانه ََُ عنه َُْ قلنا َُْ لهم َُْ كونوا ُُ ق ِ ر َ د َ ة ً خاسئين ََِِ تاذن ربك ليبعثن عليهم الى يوم القيامه من يسومهم سوء العذاب ان ربك لسريع العقاب وانه لغفور رحيم وَقَدْ 愛のある人たちの ا い出を信じていることは間違いなく思い出して م ないこと و ن 違いなく思 ل 出し م いないことは間違いなく思い出していないこと ي ر 違い ن 私たちはこの世を去ることについて話を聞くことについて話を聞くことについて話を聞くことに و いて و を聞くこ ي に ف いて話を聞くこ 「宗教の宗教の宗教の宗教の宗教の宗教の宗教の宗教の宗教の宗教の宗教の宗教の宗教の宗教の宗教の宗教の宗教の宗教の宗教の宗教の宗教の宗教の宗教の宗教ののののののの د ا ر ا ل آ خ ر ة خير للذين يتقون افلا يعقلون والذين يمسكون بالكتاب واقاموا ا ل ص ل ا ة إ ن ا لا نضيع أ ج ر المصلحين واذ نتقنا الجبل فوقهم كانه ذله وظنوا انه واقع بهم خذوا ما اتيناكم بقوه 「どうもありがとうございま ر た。 وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا بلى بلى بلى بلى بلى بلى بلى ب ل ا بلى ب د ى بلى أ ن يقولوا يوم القيامه انا كنا عن هذا غافلين او يقولوا انما اشرك آ ب ا ؤ ن ا من قبل وكنا ذريه ّ من بعدهم افتهلكنا ُ بما فعل المبطلون 私たちは今 ن の夜を楽しむことに夢をかなえた ي と思っているのはこのように思い出してくれてَるのですが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 من يهدي الله ف ه و المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من, من الجن والإنس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 اولئك كالانعام بل هم اضل اولئك هم الغافلون م ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها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 なぜならば私 م ちの思いを聞いてもらうことはない。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 ف ب أ ي حديث بعده يؤمنون من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في ط و ي ا ن ه م يعمه ي سألونك عن الساعة أين ا أي مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والارض لا تاتيكم إ ل ا بغته يسالونك كانك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أ ك ث ر الناس لا يعلمون ق か ل か言わないように言わないように言わないように言わないよ ا に言うように言うように言うように言うように言うように言うように言うように言うよう ن 言うように言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 فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أ ث ق ل ت دعوى الله رب بَهُمَا ل َ إ ِ ن آ ت ض ي ت َََ ن ا ا ص ل ِ ح ه ا ل َ ن َ ك ُ و ن َ ن َّ مِنَ ا ل ش َّ ا ك ِ ر ِ ي ن َ فلما اتاهما صالحا جعل له شركاء فيما اتاهما فتعالى الله عما يشركون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 إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ ال إِنْ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِبُوا لَكُمْ كُنْتُمْ كنتم صادقين الهم ارجل يمشون بها ام لهم ايدي يبطشون بها ام لهم اعين يبصرون بها ام لهم آ ذ ا ن يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون إ ن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين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 وتريهم ينظرون إ ل ي ك وهم لا يبصرون خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين 「わかるぞ」 اتقوا اذا مسهم طيف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون واخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون و َ إ ِ ذ َ ا لم َْ ت َ أ ْ ت ِ ه ِ م ب ِ آ ي َ ة ٍ قالوا َُ ل َ و ْ ل َ ج ج ت ب َ ي ْ ت َ ه ا قل ُ إ ِ ن َّ م َ ا أ َ ت َ ب ِ ع ُ ما َ يوحى َُ الي ََّ من ِ ربي َِّ هذا بصائر من ر ب こ م وهدى ورحمة لقوم と ؤ م ن و ن وإذا ق い أ こと言っ آ ن い ا と言って どうもありがとうございました。 私の思い出は何でも言えないことは何でも言えないことは何でも言えない ا とは何でも ن えないことは何でも言えないことは何でも言えないこと ل اذ ي تم ك ب عبادته ويسبحونه ر و وله يسجدون ن عن ت تنزيل هذه الماده من موقع نداء الاسلام www.islam-call.com